السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام الحمد لله الذي خرق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غتاء أحوى وأصلي وأسلم على أشرف من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه سار على نهجه واختفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم وأسر الله جل وعلا أن يجعلنا ونحن في بيت من بيوت الله نسلو كتاب الله ونتدارسه بيننا أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده وأسأل الله تعالى أن يقال لنا في آخر مجلسنا قوم مظهورا لكم وأسأل الله أن يجزيكم خير جزاء على حضوركم وإنصاتكم وأنا أعلم أن الناس يحضرون إلى المحاضرات الشرعية لا لسعة في أوقاتهم أو لملل يجدونه في بيوتهم فيريدون أن يخرجوا إلى يعني المحاضرات إنما يفعلون ذلك ابتغاء الخير والأجل وطلب للثور فأسأل الله لا يحرمكم ما سعيتم لأجله وأن يجعلنا الله تعالى ممن يجتمعون في مجالس الذكر فيذكرهم الله تعالى في من عنده أيها الإخوة الكرام كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل شهر رمضان السبشر وفرح وبشر أصحابه بذلك وأظهر السرور والبهجة حتى روى النسائي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه جاءكم شهر رمضان جاءكم شهر رمضان يعني يقولهم السبشرا به جاءكم شهر رمضان فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار فيه ليلة خير من ألف شهر فيه تصفد الشياطين من حرم أجرها فقد حرم يعني من حرم أجر ليلة القدر فقد حرم أجرا كثيرا الله عز وجل لما خلق الخلق فاوت بينهم خلق الله تعالى الرسل ففاوت بينهم جعل منهم أولي العزم جعل منهم من وصل إلى مرتبة الخلة جعل منهم من هو أقل من ذلك فقال سبحانه وتعالى تلك الرسل هذه الرسل بين فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إذا الرسل يتفاوتون خلق الله الرسل ففاوت بينهم خلق الله تعالى الأماكن ففاوت بينها فلا يقال إن فضل مكة فضل غيرها من المدن جعل مكة ثم جعل المدينة ثم جعل بيت المقدس ثم جعل بقية المدن تتبع بعد ذلك وربك يخلق ما يشاء ويختار يخلق ما يشاء من المدن يخلق ما يشاء من الناس يخلق ما يشاء من الدواب ثم يختار الله تعالى بينها يرفع من يشاء ويخفض من يشاء خلق الله تعالى الأيام فاختار من بينها يوم النحر العاشر من الحجة يوم يوم عيد الأرحى فجعله هو خيرها وأشرفها خلق الله تعالى الليالي فجعل الليالي الأخيرة من شهر رمضان هي أفضل الليالي ثم جعل ليلة القدر من بينها هي أفضل الليالي ليلة القدر خلق الله تعالى الناس خلق الله تعالى الدوام وجعل بعضها أرفع من بعض وربك يخلق ما يشاء ويختار نحن نستقبل شهرا عظيما وكم من نفوس تمنت وقلوب حنت أن تبلغ هذا الشهر العظيم شهر جعل الله تعالى فيه من الأعمال جليلها ومن الأجور عظيمها وكم عرفنا أقواما صاموا معنا رمضان أعواما ثم هم اليوم من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور ومن يدري ربما يكون رمضان هذا لبعضنا هو آخر رمضان يصومه لذلك ينبغي على الإنسان أن يستشعر فعلا الأجر والثواب المترتبة على فرضية هذا الصيام صيام شهر رمضان فرضه الله تعالى ليس فقط على أمتنا الصيام عموما لم يفرض فقط على أمة محمد عليه الصلاة والسلام إنما حتى الأمم السابقة كان عندهم صيام كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي ماذا تريد ما هو الأمر الموجه إلينا كتب عليكم الصيام والله تعالى يفرض ما يشاء ويسن ما يشاء ويجعل بعض الأشياء مستحبة ويحرم ما يشاء كتب عليكم الصيام طيب هل كتب فقط على أمتنا أم من أمم السابقة كان عندهم كما كتب على الذين من قبلكم إذن هو كان مكتوبا على قوم نوح وقوم سعيد وقوم لوط وقوم صالح وقوم هود الأنبياء الذين كانوا من قبلنا كان هذا الصيام موجودا عندهم وبالمناسبة أيها الإخوة والأخوات الفرائض الأصول التي فرضها الله تعالى على أمتنا كانت مفروضة على الأمم السابقة يعني مثلا تعال إلى الصوم كان مفروضا على الأمم السابقة قد يختلف قليلا في كيفيته لكن أصل الصوم موجود تعال إلى فرضية الزكاة أليس عيسى عليه السلام يقول وأوصاني بالصلاة وماذا والزكاة والزكاة إذن عندهم زكاة عيسى عليه السلام جاء بها بل إنك إذا تأملت وجدت أن الحج أيضا كان موجودا النبي عليه الصلاة والسلام لما حج فمر بثنية من الثناية مر بهضبة نظر إليها صلى الله عليه وسلم ثم قال كأني أرى أخي يونس عند هذه الثنية على جمل أحمر خطامه ليف له جوار بالتلبية يقول كأني أرى يونس فرى يونس مر عند هذه الثنية ثم مضى فمر بواد من الوديان قال كأني أرى أخي موسى في هذا الوادي له جوار بالتلبية ثم يقبل صلى الله عليه وسلم في ركب هؤلاء الأنبياء يطوف كما طاف ويسعى كما سعى ويقف بعرفات كما وقف ويبت بمزلفة كما وقف والله جل وعلا جعل هذه الشرائع على جميع الأنبياء فقال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لأن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام دين الأنبياء كما قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام وكذلك موسى عليه السلام قال ربنا أفغ علينا صبرا وتوفنا إيش مسلمين وبلقيس لما دعت قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين إذا سليمان مسلم وهي مسلمة معه لكن كلهم يسمى دينهم بالإسلام لكن يختلف في بعض الشرائع الصغيرة يختلف هذا الدين عن هذا الدين وإلا فالأصول عند جميع الأنبياء واحدة لذلك قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام يا أيها الناس يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام طيب هل يا ربي أنت فرضته علينا فقط أمن أمم السابقة كان مفروضا لا قال كما كتب على الذين من قبلكم طيب لماذا فرضته يا ربي اسمع آخر الآية قال الله لعلكم لعلكم اشتجعون لا لعلكم تعطشون لا لعلكم تضمؤون لا قال لعلكم تتقون إذا الصوم لم يشرع لأجل أن يتعامل مع البطن ولا لأجل أن يتعامل مع الفم الصوم يا جماعة فرض لأجل أن يتعامل مع القلب لعلكم تتقون والتقوى ها هنا والتقوى خشية مستمرة لذلك إذا صام الإنسان فتأثر بطنه ففرغ من الطعام وتأثر فمه فجف من الريق ومن شدة العطش وتغيرت شفته فصارت شهباء لكن لم يتغير قلبه فما حججت وما صمت كما قال إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير يكون الإنسان قد أسعب نفسه لكن ليس هناك نتيجة من هذا الصيام الذي صامه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش سماه صائما لأنه في أعين الناس صائم فعلا إذا رأيته رأيت لفمه خلوفا كخلوف الصائم ورأيته قد شحب لونه بسبب الصيام والحاجة إلى العطش الحاجه إلى الماء والطعام شكله فعلا شكل صائم لكن إذا رفعت الأعمال إلى الله تعالى عند الفطر رفع أن فلان صائم وفلان صائم وفلان جائع كيف يا ربي ما يرفع أنه صائم لا ما يرفع أنه صائم لأن له لي لأنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ليس له من صيامه أجر ولا ثواب طيب مشكلة إذا كيف يستطيع الإنسان أن يتعبد لله تعالى بالصيام لأجل أن يرفع عمله فعلا أنه صائم ولأجل أنه إذا أفضر وقال الحمد لله ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يقول الله نعم ثبت الأجر ما تقول له الملائكة أي أجر أن تؤمن عليه ثبت الأجر أنت عندك أجر حتى يرفع عليك طيب ما هو الصيام الشرعي يا جماعة حتى فعلا ينطبق علينا الأحاديث التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كيف أنا أصوم وأقوم إيمانا واحتسابا تعالوا ننظر كيف كان صيام النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان صيام الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم بحساب إلى يوم الدين كان السلف يفرحون بمقدم شهر الصيام عليهم وكانوا يستبشرون بالأجر العظيم المترتب على هذا يعني كما أنك أنت مثلا لو قيل لك مثلا لو أنك لبست سنين ولم ترزق بأولاد مثلا ثم بعد عدة علاجات ونحو ذلك حملت زوجتك بعد زواجك منها مثلا بعشرين سنة وقال لك الطبيب والله متوقع أنها تلت في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني المتوقع ذلك حسب مقاييس طبية عندهم لو وجدت أنك كلما اقترب هذا الموعد ازددت فرحا واستئناسا وربما لو ضاق صدرك أحيانا أو نحو ذلك وتذكرت أنك في اليوم الفلاني سيأتيك أمر مفرح ذهب عنك هذا الضيق وكذلك لو أن إنسانا ينتظر موعد سواجه أو ينتظر موعد يخرج اسمه مثلا يعطى أرضا ويعطى يعطى ولا يقبل في مكان معين لوجدت أنه يستبشر كلما اقترب هذا الموعد السلف كانوا كلما اقترب شهر رمضان ازدادت فرحة أحدهم وابتهاجه يقول المعلى ابن فضل كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان يعني منذ أن يبقى على رمضان مرابة الثلاثة أشهر أربعة خمسة أشهر يبدأ أحد يقول اللهم رمضان اقترب يا رب بلغني رمضان يا رب بلغني رمضان كما أن الآن طلابنا مثلا في أيام الامتحانات في الشهادة الثانوية تجد أحدهم يقول اللهم يسرني أن مثلا أنجح بنسبة تدخلني للجامعة الفلانية نقول وين أنت الآن بقي على التسجيل في الجامعة أربعة أشهر بقي إجازة ثم يبدأ التسجيل يقول أنا أدري لكني أسأل الله من الآن أن ييسر لي القبول في تلك الجامعة هم من شدة اشتياقهم لرمضان كانوا قبل رمضان بأشهر يدعو أحدهم ربي يا ربي يسر لي أن أبلغ شهر رمضان وارزقني فيه صلاة والقيام لأنه يخشى أن تقبض روحه قبل رمضان أو أن يضل عيادا بالله أو أن يحصل لأي لأ شيء يمنعه ويقول يحيى بن أبي كثير كان من دعائهم كان من دعاء السلف اللهم بلغني اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا يقول يا ربي سلمني إلى رمضان حتى أستطيع نصوم وسلم لي رمضان ليأتني رمضان وأنا في ضلال أو في هجور اللهم وتسلم رمضان مني إلى آخره متقبلا مني لا ترده إلي يا ربي لأني لم أقم بالصيام الشرعي كما تريد ولذلك انظر كيف كان الصالحون يتعبدون في غير فما في رمضان فما بعث برمضان يقولون إن رجلا من السلف باع جارية له لأحد الناس فلما أقبل رمضان عند سيدها الجديد جعل يعني سيدها الجديد يتهيأ بالطعام والشراب ويشتري المقاضي ونحو ذلك يعني يستعدون فقالت لهم ينزل بكم ضيف أنتم تجهزون وكذا وتملؤون المستودع ينزل بكم ضيف قالوا لا إنما نفعل ذلك لاستقبال الصيام في شهر رمضان قالت سبحان الله وأنتم قوم لا تصومون إلا في رمضان يعني لأن في صيام الصيام بالنسبة لكم غريب فأنتم تستعدون له أنتم قوم لا تصومون إلا في رمضان والله لقد جئتكم من عند قوم أسنى كلها عندهم رمضان أنا جئتكم من عند ناس يصومون الأيام البيض، يصومون الاثنين والخميس، فالصيام متعودون عليه، ليس غريبا عليهم. لقد جئتكم من عند قوم أسن كلها عندهم رمضان. ردوني إلى سيدي الأول. أنا ما أجلس عندكم. قالوا فلا زالت بهم حتى ردوها إلى سيدها الأول. قالت سبحان الله لقد بعثني إلى قوم س قو إلى قوم سو ما يصومون إلا في رمضان. ما, ما هذا؟ فأقول إن بعض الناس مع كونه مقصرا في الصيام في غير رمضان إلا أنك تجده حتى في رمضان ربما أن برنامج في رمضان ما يختلف عن برنامج في غير رمضان وهذه مشكلة إذا كان حتى في رمضان برنامجك هو هو لم تتأثر برمضان فما الفائدة من ذلك كما قال بنا مسجدا لله من غير حله فكان بحمد الله غير موفق كمطعمة الأيتام من كد عرضها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي إذا كان الإنسان يا جماعة سيصوم بطنه عن الطعام لكن لن تصوم عينه عن النظر الحرام ولن يصوم سمعه عن السمع الحرام نقول إيش سائد من صومك إذا كان يا جماعة الواحد والله صائمين ومعه الرموط كنترول وقاعد يشوف له واحدة ترقص ويرسل اسم إس في رسالة واحدة من البنات ويقول والله صائمين كم بقى الإفطار يا شباب الافطار وانت عاد نفسك صايم الآن هل هذا هو الصوم الشرعي الذي يريده رب العالمين؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث واضح رب صائم ليس لهم صيامه إلا الجوع والعطش يا أخي أنت تسمي نفسك صائما الآن أين عمل الصيام في قلبك أين قول الله لعلهم يتقون لعلكم تتقون وين لعلكم تتقون هل أنت اتقيت هل أصلح الصيام في قلبك يا جماعة يعني لما صفد الله تعالى عنا شياطين الجن كما قال في الحديث وسلسلت الشياطين وصفدت مردة الجن لما صفد الله تعالى وربط عنا مردة الجن تحرك مردة الإنس فعلا تحرك مردة الإنس الآن إذا طلعت إلى بعض القنوات تجد أنهم يقولون ماذا جهزنا لكم في رمضان انتظرونا في رمضان أعددنا لكم في رمضان من برامجنا في رمضان وتجد الإعلانات الآن إعلانات بعض البطاقات الاشتراك في بعض القنوات التي مشفرة ونحو ذلك كلها تهيئة لاجل رمضان طيب أنتم ماذا أعددتم لنا في رمضان لو سألت هذه القنوات يلا ماذا أعددتم لنا هل أعدوا لنا مثلا نقلا لي مثلا حلقة تحقيق القرآن في المساجد مثلا أو تغطية إعلامية لتفطير الصائمين الخيري الذي يقع في المساجد مثلا أو تعليم التلاوة يوميا يالله درس في القرآن الكريم وترى في ناس يا جماعة إلى اليوم وصلت أعمارهم على الأسف إلى تلتين وأربعين فوق ذلك وانا يعرف يقرأ القرآن واحد من طلابي في الكلية يقرأ قبل كم يوم لحظة طالب في الكلية يبغى يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تدرك قراءها بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أنت درست دائما توسط تنوي إيه والله درست ويقرأها بهذه الطريقة تعال إلى بعض الناس اليوم وعطه المصحف وافتح المصحف كله بالله يقرأ ترى أنواع التكسير طيب لماذا لا يكون هناك برامج لتعليم هذه التلاوة فإذا نظرت فإذا الأشياء التي تجهزت للناس لأجل أن تعرض عليهم لا تخرج عن مخاطبة الغرائز وإثارتها وإشغال الناس بالشهوات إلى غير ذلك هذا مع الأسف موجود في رمضان وأصبح الناس يستمرئون مشاهدة هذه المشاهد يعني يا جماعة أصبح الآن النظر إلى مناظر احتساء الخمور في القنوات أصبح أمرا عاديا عند الناس عادي واحد يمثله يشرب خمر عادي الناس لا تستنكر العين ذلك أصبحت مناظر السجائر مناظر التقبيل أمورا عادية لأن الناس تعودوا عليها كما قال من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بمية إيلامه خلاص يعني إذا كان الإنسان تعودت عينه على هذه المناظر لم يبدأ ينكرها حتى في قلبه بل بدأ الناس يشاهدون في التلفاز اليوم رجلا يضم بنتا شابة بين يديه وربما لمس شعرها وقبلها ومسح خديها ويقولون الناس عادي تمثل دور ابنته وإذا مثلت دور ابنته يجوز يضمها ها يعني أصبح حلالا أو رجل جالس هكذا على على سرير وبجانبها امرأة ويتحدثان مع بعض هذا الآن برامج المحافظة والناس يقولون عادي معها على السرير لأنها تمثل دور زوجته وإذا مثلت الدور زوجته يجوز تجلس معها على سرير المشكلة ليست هنا المشكلة يا جماعة أن عيوننا استمرت هذه المناظر حتى أصبحنا ننظر إليها بكل عقوية أي تقوى تحققها بالله عليكم مثل هذه البرامج لذلك نحن لا نلوم أصحابها القنوات يعني حقيقة غسلنا أيدينا منهم إنما نلوم إخواننا الذين يتابعونها ويصرفون أوقاتهم فيها كون هذه القنوات قد عرضت هذه الأمور لا يعني أنك تقبل عليها كما أنه مثلا لو وزعت القمر في الشوارع ليس عذرا لك أنك تذهب وتأخذ منها وتقول يا أخي يوزعونها في الشارع وإذا وزعوها في الشارع معناها أنك تشرب أو مثلا لو فتحت دور بغاء وذهب إنسان ووقع في الفاحشة ثم قال يا أخي بيوت البغاء مفتوحة في كل مكان وإذا فتحت أحد أمسكك من يدك غف وقال لك اذهب إليها لذلك الشيطان يوم القيامة لما يعني يعدب في النار مع من أضلهم حكى الله تعالى قصته معهم ماذا قال ربنا جل وعلا قال سبحانه وقال الشيطان لم ناقضي الأمر لما دخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وقضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق الله قال إذا عصيتوني وعدبكم ووعدتكم فأخلفتكم قلت لكم ما عليكم الله غفور رحيم وهذه معاصي صغار غيركم يفعل شيئا أعظم ها ووعدتكم فأخلفتكم ثم قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أنا أصلاً ما كان لي عليكم سلطان ما كنت أستطيع أن أمسك يدك وغصباً عنك أعطيك السيجارة غصباً عنك خليك تتصل على الفنز وغازلها غصباً عنك السافر المكان الفلاني تقع في فاحشة أنا ما لي سلطان عليك إلا أن فقط دعوتكم وسوست في داخلك فاستجبتم لي لماذا استجبتم لي أنتم اللي إيمانكم ضعيف فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أنا ما أستطيع أن وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل انظر إلى التبرؤ الذي يتبرأه منهم لذلك الإنسان ينبغي عليه أن ينأى بنفسه عن مثل هذه الأمور أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان هو وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد فيقال لهم لماذا تجلسون في المسجد قالوا نحفظ صيامنا يخي نحفظ صيامنا حتى لا يفسد بالكلام في الناس أو نحو ذلك أنا لا أطالبك أن تجلس في المسجد أطالبك فقط إذا كنت في رمضان والمفروض أيضا في غير رمضان أن الإنسان يبتعد عن المحرمات ثم أعلم أيها الأحبة الكرام أن الإنسان ينبغي أن يكون أصلا في طبيعته في طبيعة طائعا لله ليس فقط إذا جاء رمضان يترك المعصية ثم يعود لما كان عليه كما ذكروا أن أحد الخلفاء كان له ابن سكير قالوا فلما أقبر رمضان قالوا هذا رمضان قال يا الله يعني ما في شرب خمر قالوا لا هذا رمضان انتبه الله يا اكترى هذا رمضان يقولون فأمسك عن الخمر في رمضان فلما قيل له غدا عيد فرح واستبشر وأخذ ينادي غلامه يقول رمضان ولا انتهينا ابتكينا من رمضان رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة زفة إلى مشتاقي جب جب القوارير اللي كنا مخبئينها قبل رمضان وكذلك أحدهم ممن كان مقيما على بعض المخالفات الشرعية لما أقبل رمضان ضاق صدره فأخذ يقول أثاني شهر الصوم لا كان من شهري يعني الله لا يرده الله لا يجيبه ما الذي جاء يقول أتاني شهر الصوم لا كان من شهري فلا صمت شهرا بعده آخر الدهري جعلني معاد صومه يقولون فأصيب بعد رمضان بالصرع وعض على لسانه يوما ومات عقوبة هو دعا على نفسه هو على نفسه دعا قال فلا صمت شهرا بعده آخر الدهري فمنعه الله من أن يصوم إلى آخر الشهر لكن المؤمن يفرح بإقبال هذا الشهر لأنه يمثل بالنسبة إليه قفزة في العمل الصالح انظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه يتعبدون في هذا الشهر وفيما قبله وبعده ويشعرون أن هذا الشهر موسم للإقبال على الله تعالى أكثر من المواسم الأخرى مع إقبالهم في غيرها خذ مثلاً النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا بشرعيته واحتفابا للأجر عند الله ما مكافأته غفر له ما تقدم من ذنبه طيب كيف كان قيامه عليه الصلاة والسلام في غير رمضان وكيف كان قيامه في رمضان خذ يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال كما في البخاري بيت ليلة عند خالة ميمونة ميمونة هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وخالة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس كان غلاما صغيرا يعني عمره مثلا 12 سنة أو نحو ذلك يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هو بات في البيت عند خالده ثم التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي قيام الليل لوحده فقام ابن عباس وتوضأ وكبر بجانبه قال فافتتح سورة البقرة النبي عليه الصلاة والسلام افتتح سورة البقرة قال فقلت في نفسي يقف عند المئة سيقرأ مئة آية ويقف قال فجاوزها فقلت في نفسي يركع بها أكيد سيقرأ سورة البقرة ويركع خلاص جزئين ونصف قال فختمها فافتتح النساء قال فختمها ثم افتتح أهل عمران فختمها يعني خمسة أجزاء ونصف في ركعة واحدة فختمها يقول ما يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة ولا بآية فيها عذاب إلا تعود بالله من عذابه ولا بآية فيها تمجيد لله جل وعلا وتقديس إلا أثر على الله تعالى بما هو أهله يقول حتى ختم هذه الثلاث سور في ركعة واحدة قال ابن عباس حتى هممت بأمر سوء قالوا بما هممت إيش قال هل قال أن أقطع صلاتي وأنام لا قال أن أجلس وأدعم النبي صلى الله عليه وسلم واقفا هذا أمر السوء اللي أنا هممت به هممت أن أجلس وأدعم النبي صلى الله عليه وسلم واقفا هذا عمره يا جماع 12 سنة ابن عباس ويصلي هذه الصلاة طويلة مع النبي عليه الصلاة والسلام وخجل أن يجلس والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال واقفا هذا يا جماع عبادة في غير رمضان يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد العين والبصر يعني يتمنى لو الليل أطول من كذا حتى يستمر في العبادة هذا في غير رمضان فما بالك بحاله في رمضان عمر بن الخطاب كان له أعاجب قبله أبو بكر كان له أعاجب في الصلاة عمر بن الخطاب كان له أعاجب يقولون وكان عمر إذا جن عليه الليل واقترب الفجر قام يصلي فإذا اقترب الفجر قام يصيح بأهله ويقول الصلاة الصلاة يعني قوموا صلوا قيام الليل الصلاة الصلاة ثم كان يقرأ قوله تعالى وأمر أهلك بإيش بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يقول دام الله قال أمر أهلك بالصلاة أنا أمرهم الآن بالصلاة وهذا السنة يا جماعة لذلك يعني حري بالأب وأنتم إن شاء الله كذلك حريم بالاب حريم بالاخ بالزوج أن هي أمر أهله بالصلاة يقول يلا صليتوا قوموا صلوا استيقظوا للصلاة يلا يا ولد أطلع للمسجد المسجد صلي يعني ما أجمل أن تسمع دائما كلمة صل صليت متى صليت لا تفوتك الصلاة لأن الله تعالى يقول وأمر أهلك أنا مطالبني أن أمر إخواني وخواتي وأمر زوجتي وأبنائي وأمر أهلك بالصلاة ثم قال واصبر عليها تحتاج إلى صبر لا نسألك رزقا لأنها هي مفتاح الرزق نحن نرزقك ثم قال والعاقبة للتقوى هذا حالهم في غير رمضان ولهم مع الصلاة أعاجيب في خشوعهم وانكسارهم الإمام أبو زرعة الرازي كان إماما من المحدثين وكان يصلي إماما في المسجد في مسجد قومه عشرين سنة عشرين سنة وهم إمام المسجد وهذا أمر عادي إلى اليوم بعض الأئمة سجد أن يستمر إماما المسجد عشر سنوات خمسة عشر سنة أمر عادي يعني فأقبل إليه يوما طلبة علم عندهم يعني أسئله واستفتاءات له فلما جاءوا إلى المسجد قبل أن يأتي الشيخ إلى المسجد جاءوا ينتظرونه فيه فنظروا في المسجد وكذا ونظروا في المحراب فإذا في المحراب كتابات آيات مكتوبة في المحراب سكتوا وجاء الشيخ وكبر صلى بهم ثم جلس وأقبلوا إليه يسمعون منه العلم فقال له أحدهم يا أبا زرعة يا شيخ قال نعم قال ما تقول في الكتابة في المحاريب ما هو حكم الكتابة آيات في المحراب أمام الإمام قال هي تشغل الإمام وقد كرهها قوم من من مضى وأنا أكرهها وأنهى عنها أنا أرى أنه ما يجوز الكتابة في المحراب يعني يشغل الإمام يشغل المصلين فقالوا سبحان الله هو ذا في محرابك كتابة أنت تقول حرام علم نفسك هو ذا في محرابك كتابة قال والله ما علمت بها قالوا سبحان الله أنت عشرين سنة إمام وتقف في المحراب استوى اعتذر الله أكبر سمع الله منحمده وتقول ما علمت بها قال نعم والله ما علمت بها قال كيف وأنت الإمام قال سبحان الله رجل يقف بين يدي ربه ويرفع بصره عن موضع سجوده يقول أنا أصلا منذ أن أقف في المحراب وأنا وجهي في الأرض احتراما لله استووا اعتدلوا الله أكبر فأنا ما أدري إيش اللي مكتوب أمام عيني يا جماعة شوف أمثلة عجيبة لروح الصلاة التي كانت عندهم يقول رجل يقف بين يدي الله ويرفع بصره عن موضع سجوده ذلك تجد بعضهم الآن حتى إذا صلى ما يجعل بصره على موضع سجوده يطوف البصر يمين ويسارا ثم يقول يا أخي سبحان الله نحن ما نستطيع نخشع في صلاتنا يقول يا أخي داؤك منك وما تبصر أنت المشكلة عندك أنت الذي لا تطبق السنة النبوية في صلاتك وبالتالي لن تستطيع أن تخشع مدى حالك على هذا عبيدها بن مهاجر كان أحد السلف الصالحين قالوا كان له أم مجوزية تعبد النار يعني مجوزية قالوا فكان دائما يدعوها إلى الإسلام يدعوها إلى الإسلام وتأبه عليه يوم من الأيام دعاها إلى الإسلام بعد يعني الظهر وأكثر عليها فأبت عليه ذهب صلى العصر ثم رجع فلما رجع من صلاة العصر في يوم الجمعة بشرت أمه قالت يا ولدي أنا اقتنعت أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يقولون فقال الله أكبر وخر ساجدا لله فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس يقولون سجد شكر بسبب فرحه بإسلام أمه فلم يرفع رأسه من سجوده حتى غابت الشمس فلما غابت الشمس رفع بصره من رفع رأسه من سجوده محمد بن خفيف أيضا كان أحد الصالحين قالوا لما كبر أصابه الفالج فالج يعني شبه شلل تقريبا فلما أصابه الفالج كان إذا أدني للصلاة قال احملوني إلى المسجد قالوا سبحان الله أنت رجل قد عذرك الله أنت معذور يا أخي أنك ما تصلي في المسجد معذور أنت رجل قد عذرك الله قال سبحان الله أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيبه احملوني إلى المسجد إذا سمعتم الأذان للصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة إذا سمعتم الأذان ولم تروني بينكم قائما في الصلاة أصلي معكم اعلموا أني يعني لن يمنعني من الصلاة في المسجد إلا الموت إذا كنت حيا اعلموا أني معكم حتى لو أنا مريض آتي إليكم وأصلي معكم ولو محمولا على الرقاب من شدة تعظيمهم هذه أحباب حالهم في غير رمضان فكيف كان حالهم في رمضان كان الصحابة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه يصلون 23 ركعة يقولون وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة في ثماني ركعات هي 23 ركعات منها ثمان ركعات يقرأ سورة البقرة كاملة قالوا كان القارئ يقرأ بسورة البقرة في ثمان ركعات قالوا فإذا قرأ بها في عشرة ركعة رأ الناس أنه خفف عليهم يعني هو العادة يقرأ في ثمان ركعات سورة البقرة وبقي لا يزال بقي ثلاثة عشر ركعة وهو يصلي ثلاثة وعشرين يقولون فإذا قرأ سورة البقرة في 12 ركعة ولا يزال بقي ركعات إلى 23 لكن إذا قرأ البقرة في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف عليهم قالوا إيش هالصلاة الخفيفة ويقول خالد بن دريك كمفسنا البيهقي يقول كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل ثلاث ليالي مرة كان عندنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل ثلاث ليالي مرة يقول فمرض امامنا فامنا رجل غيره فختم بنا القرآن في كل اربع ليالي مرة فرأ الناس انه خفف عليهم قال هوش الصلاة تختم بنا كل اربع ليالي؟ الامام الاول يختم بنا كل ثلاث ليالي. لماذا انت تختم بنا كل اربع ليالي؟ شوف يعني فعلا قم الليلة الا قليلا يقول فرأ الناس أنه خطف عليهم يقول عبد الله بن أبي بكر عن أبيه يقول كان كنا نخرج من صلاة القيام في رمضان فنستعجل الخادم بالطعام مخافة طلوع الفجر علينا نخاف يطلع علينا الفجر نقول بسرعة بسرعة نريد أن ندرك أن نأكل السحور قبل أن يؤذن علينا الفجر يقولون وكان القارئ يقول يزيد بن السائب كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاة التراويح بالمئين يعني بمئات الآيات قال حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام من طول القيام الناس بعضهم يمسك عصا من طول الصلاة لكن مع سهولة الصلاة علينا اليوم وتخفيفها من الأئمة بحيث أن ربما أن أطول الإمام لا يقرأ أكثر من من جزء واحد إلا بعض الأمة قد يزيد جزئين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك لكن جرت العادة أن أكثر الأمة يقرأ جزءا أو قريبا منه ومن فضل الله تعالى علينا أن الإمام حتى لو قرأ هذا وقمت معه حتى ينصرف يقول صلى الله عليه وسلم كما في السنة من قام مع الإمام حتى ينصرف يعني جئت وكبرت مع في صلاة التراويح واستمرت معه تصلي حتى انتهى من التراوح قال ممن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة من فضل الله تعالى علينا ورحمته ومنته أن الذي ينصرف مع الإمام ليس الذي يصلي ركعتين أو أربع ركعات ثم ينصرف إلى بيته لا الذي يكبر مع الإمام منذ بداية الصلاة إلى نهايتها يقول صلى الله عليه وسلم كتب له قيام ليلة كان ما قام الليلة كاملة وهذا الفضل أعني فضل القيام في رمضان هو خاص بهذا الشهر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام شوال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. ولا قال من قام رجب وشعبان إنما خص رمضان لمزيد الفضل والكرم والجود من الله تعالى وتحريصا منه لنا في هذا الشهر الكريم المشكلة أيها الأحبة القضلاء أن الناس الكثير منهم في أول رمضان يكون عنده حرص على الطاعات فتجد أنه في في بداية الشهر أو الرمضان تأتي لتصلّي مع الإمام فترى مأحيانا سبعة صفوف أو ثمانية صفوف ثم بعدها بخمسة أيام تقل إلى أربعة صفوف ثم بعدها إذا تصف رمضان قلت إلى صفين أو أو صف ونصف ثم ربما إذا جاءت العشر صار العدد أقل إلا ربما في بعض المساجد التي يكون وئمته وأصواتهم حسنة والناس يزحمون عليهم من أماكن بعيدة لكن المشكلة أن كثيرا من الناس يتحمس في أول رمضان فإذا اقترب السباق من نهايته بدأ هذا الحماس يقل وهذا خطأ النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما مضى عليه أيام أكثر من رمضان كان يزيد في الطاعة تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت العشر يعني العشر الأواخر من رمضان إذا دخلت العشر اجتهد وشد المئزر شد المئزر كناية عن الحرص مثل لما تقول مثلا والله فلان فرح فرح حتى شق ثيابه هل هو فعلا شقة ثيابه من فرح لا لكنك تقولها العبارة لبيان شدة فرحه فتقول عائشة شد المئزر كأن في سباب يزاره ومثل الذي يربط ثوبه إذا أراد يشتغل بشيء تقول وشد المئزر وأيقب أهله يقول يا عائشة صلي ما في نوم العشر رواخر قومي يا حفصة قومي يا سودة قومي يا أم سلمة ما في نوم العشر رواخر قوموا صلوا قوموا صلوا, قوموا صلوا تقول وشد المئزر من شدة حرصه على إدراك العشر وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في العشر الأواخر ليلة هي خير من ألف شهر كما وصفها الله تعالى في هذا في كتابه فقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة في ليلة مباركة يعني في ليلة القدر فالقرآن أنزل كله في رمضان متى في رمضان؟ في ليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ليش يا ربي أنزلته؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فبين الله عز وجل قبل الشهر بأنه قد أنزل الله تعالى فيه القرآن القرآن أنزل جملة واحدة أنزل كل القرآن في ليلة مباركة، في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم بدأ القرآن ينزل شيئا فشيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحسب الحوادث. تقع معركة بدر، الله جل وعلا قبل يدري إنها تقع معركة بدر، وتكلم عنها في القرآن يأمر الله تعالى الجبريد، فيتكلم الله تعالى الجبريد بما يختص ليلة القدر ينزله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن نزل منجما. يعني مفرقا على 23 سنة لكن النزول الأول أول ما نزل القرآن إنما نزل في ليلة القدر كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ليلة القدر أخبر بفضلها وقالت له عائشة يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول علمني يا رسول الله دعاء أكثر منه في ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو تعفو عني دلنا على تقول هذا الذكر وبين فضلها لما قال من قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تكلم عن ليلة القدر نفسها فقال من قام, ليلة القدر من قام رمضان له الفضل ومن قام ليلة القدر خاصة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالله الله بالحرص عليه أعني الحرص على صلاة التراويح مع الإمام من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا الشهر أنه شهر القرآن كما أخبر الله تعالى في كتاب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ما قال الذي فرض فيه الجهاد أو الذي فرض فيه الصلاة والصيام أو الزكاة إن اختار الله تعالى القرآن لشرف هذا الشهر كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في كل رمضان مرة كل ما جاء رمضان ينزل جبريل ويراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار رمضان دون غيره فلما كان آخر رمضان صامه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة نزل جبريل وعارض القرآن راجع القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام مرتين في رمضان فلما رجعه مرتين علم النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان هذا يختلف عن السابقات رمضان فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام سمانية رمضانات أو سسعة أو أو رمضانات فكل الرمضانات تبري لي راجع مع القرآن مرة لماذا هل مرة راجعه مرتين فعلم صلى الله عليه وسلم أنه اقتراب أجله وفعلا انتهى رمضان حج عليه صلى الله عليه وسلم رجع من الحج ابتدأ به صلى الله عليه وآله وسلم مرض الموت بعد الحج ثم لبث عليه الصلاة مريضا حتى مات في ربيع الأول إلى ربه جل وعلا فكان جبريل له اهتمام بالقرآن في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم له اهتمام أيضا السلف كان لهم ذلك كان الزهري رحمه الله عالم من علماء الحديث قالوا فكان إذا دخل عليه رمضان أوقف جميع الدروس عنده درس مثلا شرح للبخاري درس شرح لمسلم دروس معينة يحدث بها دروس معينة يحدث بها فكان إذا دخل عليه رمضان أوقف جميع الدروس واشتغل بالقرآن يقول هذا شهر القرآن ما هو شهر محاضرات ولا دروس هذا شهر القرآن قتاده رحمه الله كان يختم القرآن في غير رمضان في كل سبعة أيام مرة قد يقول البعض الشيخ ممكن لوحد يختم القرآن كل سبعة أيام نعم ممكن أنا أعرف واحد من جيراني حافظ القرآن ومدرس معنا في الكلية دكتور وتخصص القرآن يحفظ القرآن يبدو أكثر ما هو حافظ اسمه ممكن يغلط في اسمها كما يغلط في القرآن يراجع يوميا خمسة أجزاء كيف؟ مثل ما أنت الآن يعني بعض الأخوة أو الأخوات الذي يقرأ سورة الكهف كل جمعة تجد أن خلاص جرت على لسانه سورة الكهف بحيث أنه هو العصر طالع يجيب للشغلات تبقى يقول الحمد لله الذي أنزل أنا عبدين في تاب والمجلة ما قيما لي وذي شديدا من يدون بشرا وما يوصل السوق لهم خلص نصف السورة ولا لا يعني جرت على لسانه خلاص ما عاد يحتاج يركز من كثرة قراءته لها قل مثل ذلك قل مثل ذلك في من يقرأ القرآن كثيرا الصاحبي هذا يقرأ كل يوم خمسة أجزاء قلت لهنا يا أبو فلان أبو عمر كيف تقرأ بالله خمسة أجزاء كل يوم قال والله أنها أسهل علي من الماء يقولوا أنا طالع الكلية يعني ربع ساعة طال لي جزء إلا شوي وأنا راجع من الكلية أكون خلص جزء ونصف كل جزئين وأنا داخل مكتبي وأدور كشوف الطلاب أكون خلصت ثلاث أربع صفحات من, من, من كثرة جريان القرآن على لسانه أصبح الأمر سهلا عليه فلما يأتيك بس القتابة رحمه الله إمام من إئمة التفسير ويقرأ القرآن يوميا يقرأ أربعة أجزاء ونصف ليس أمرا صعبا عليه أعرف أيضا أحد المشايخ الفضلة يقرأ القرآن في كل أسبوع يختمه مرة ما أذكر أني جئت إليه فالله معه العصر يوم جمعة إلا وهو دائما في جزء قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها أو في سورة الأحقاف أو ها دائما في الأربع أجزاء الأخيرة أو خمسة أجزاء دائما من بعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى المغرب يكون يختم, يختم يقرأ أربعة أجزاء وخاتمها ليش؟ لأن عود نفسه ساسا على مثل هذا مثل يا جماعة الآن بعض الناس الذي يعود نفسه يقرأ الجرائد يوميا وتجد أنه يرجع من عمله ومعه أربع أو خمس جرائد ساعة كاملة ويبدأ يعني ينتهي منها لأنه عود نفسه الإنسان الذي يجلس على الإنترنت لأنه عود نفسه على هذا جرت نفسه وتعودت كذلك الذي يعود نفسه على القرآن ولما قرأت أن بعض السلف كان يختم القرآن كل ثلاث ليالي مرة في رمضان كما كان يفعل القتادة يقولون في غير رمضان يختم القرآن كل سبع ليالي مرة في رمضان يختم القرآن كل ثلاث ليالي مرة فلما قرأت ذلك وأردت أن أذكره لإخوة الفضلاء جلست أفكر معقول يقرأ كل يوم عشرة أجزاء يعني هذه الجزء قرابة العشرين صفحة معقول يقرأ يوميا يعني مئتين صفحة من القرآن يقرأ وهي تلوها تلاوه معقول فعملت اختبارا وجئت مرة صليت في المسجد وخرج الناس وجئت واقتربت من الجدار ووضعت الهاتف على الصامت وفتحت المصحف حتى ما يشغلني أحد وقرأت جزءا كاملا اختبار وشغلت العداد أشوف كم يأخذ مني وقتا وقرأت قراءة ليست سريعة جدا ولا بطيئة جدا يعني مثلا هكذا ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ذا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون أولئك إلى آخر الآيات قراءة ليست سريعة جدا ولا بطيئة فاستغرق مني بالضبط 21 دقيقة قراءة جزء كامل بمعنى أن الذي سيقرأ يوميا عشرة أجزاء سيستغرق من من ثلاث إلى أربع ساعات يعني لو مثلا جلس بعد صلاة الظهر في المسجد ساعة اضمن أن سيقرأ جزئين ما فيها كلام قبل صلاة بعد صلاة العصر جلس ساعة أقرأ سيقرأ جزئين ما فيها كلام قبل صلاة المغرب جاء ينتظر الإفطار وأخرج المصحف وقرأ سيقرأ يمكن نصف جزء بعد صلاة قبل صلاة التراويح لما أرادني يصلي العشاء خرج إلى المسجد قبل أذان العشاء أفطر وتنظف وتطيب وطلع إلى المسجد الحمد لله أفطر وأخذ معه مثلا زجاجة ماء وجلس قبل أذان العشاء يمكن بربع ساعة فقرأ جزء كامل بعد صلاة التراويح انتظر في المسجد حتى تخف الزحمة ويذهب الناس وقرأ جزءا كاملا في نصف ساعة أنت بذلك لو أنك قسمت هذا التقسيم ستستطيع أن تقرأ يوميا قرابة خمسة إلى ستة أجزاء لكن المشكلة عندنا أن الناس يتحمسون في البداية ثم إذا انتهى عنهم رمضان بدأ يقول يا أخي أنا ما ختمت إلا ختمة واحدة أو ختمت ختمة ونصف طيب أين بقية الختمات؟ لماذا ما كان عندك حرص؟ لوجود هذا التكاسل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفضل قراءة القرآن فقال عليه الصلاة والسلام مبيناً فضله قال من قرأ حرفاً من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ثم قال لا أقول ألف لا من حرف لا ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يعني بسم الله الرحمن الرحيم هذه فيها سبعة عشر حرف يعني الحسنة بعشر أمثالها يعني 170 حسنا طيب إلى 700 ضعف. إذا أضرب الواحد ب 700، أضرب 17 ب 700. انظر كم يطلع عندك العدد. بلا شك أنها أجور عظيمة. يتعبد الإنسان فيها لله تعالى ويؤجر. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن رفع صاحب القرآن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضله. قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها وأخبر صلى الله عليه وسلم أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة فالقرآن يشفع وينفع ويرفع بل القرآن ينفع الإنسان حتى في أمور الدنيا لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يوما أقبلت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي yield فسكت ما قال لها لا سكت فتاهيمت المرأة لا يعني فقالت يا رسول الله أنا وهبتك نفسي أريدني أتزوجك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أدبا ما يريدها لكنه أدبا سكت ذهبت المرأة وجلست مع النساء قام رجل قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها أنا أدور حرمة أنا أبغى أعرس يا رسول الله زوجنيها المرأة ساكتة ما اعترضت ما قالت لا لا لا أنا ما أريد إلا النبي سكتت والسكوت علامة الرضا مدام أنها ساكتة معناها موافقة على العرض فالنبي صلى الله عليه وسلم أفهم أن المرأة موافقة خلاص فقال ما تصدقها عندك مهر قال الرجل ها أصدقها إذاري يقول الراوي ولم يكن عليه رداء هم كانوا يلبسون إزارا ولداءا كلباس الإحرام من شدة الفقر الرجل ما عنده رداء عنده إزار بس فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما, تفنع وما تصنع المرأة بإزارك يعني تخلع إزارك وتقول هذا مهرك وانت تبقى هكذا عاري إن عطيتها إزارك بقيت من غير إزار أنت التمس ولو خاتما من حديث اذهب دبر أي شيء لو خاتم حديث فذهب الرجل ورجع يا رسول الله ما وجدت شيئا اذهب ان اي شيء درها مين ثلاثة بس مهر للمرأة صدق مضى ورجع يا رسول الله ما وجدت شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فما معك من القرآن كم تحفظ من القرآن ما قال ما عندك من خبرات اش عندك من مهارات القرآن يرفع وينفع قال فما عندك من القرآن قال معي سورة كذا وكذا وكذا جعل يعدد أنا رسول حافظ سورة الزلزلة حافظ سورة سبح اسم ربك الأعلى وحافظ السماء ذات برود وح... جعل يعدد للنبي صلى الله عليه وسلم عددا من السور قال زوجتكها بما معك من القرآن أبد علمها حفظها اللي أنت حافظ من القرآن بدل هي ما تعطيك أجرة لتحفيظك لها الأجرة هي زواجك منها زوجتكها بما معك من القرآن انظر كيف القرآن سبحان الله يؤثر يعني حتى فيما يتعلق بالأمور الدنيوية أن الله تعالى يرزق العبد أمورا بسبب حرصه على هذا القرآن ومحافظته عليه وأن الله تعالى ما دام رفعك بالقرآن في الدنيا فاعلم أن الله جل وعلا ينفعك يوم القيامة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة فيقول يا ربي حل له يقول القرآن يا ربي حل هذا القارئ اللي يقرأني اللي كان يقرأني في الدنيا حله قال فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي زده يا ما يكفيني أريد تزيده يا ربي قال فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيقول الله له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما إذا القرآن يشفع للإنسان يوم القيامة إذا حرص العبد عليه وأكرمه أكرمت الله تعالى بهذا القرآن ولا يزال يا جماعة لهذا القرآن تأثيره إلى يومنا هذا أذكروا مرة كنت في الدنمارك فقبل سنوات طويلة قبل عشر سنوات أو خمسة عشر فصليت بهم التراويح في أحد المساجد جاء إلي واحد من المسلمين الذين معنا أكثرهم عرب أصولهم عربية لكن جنسياتهم دنمركية قال يا شيخ في واحد من المسلمين عنده مشكلة مع ولده ويريدك أن تحلها قل طيب ننتهي من الدرس ونطلع له انتهيت فعلا من المحاضرة وصليت بهم ترويح والدرس ثم خرجت إلى ذلك الأخ دخلت فإذا رجل أصله من الشام لكن جنسيته في ومن سنوات في الدنمارك يعني من المهاجرين الأوائل إليها فلما جلست عنده رجل عمره قريب من الثمانين قلت إيش القضية قال يا شيخ ابني محمد طيب ما باله محمد قال يا شيخ ابني عمره قريب من العشرين وبدأ يطلع عنده بعض الأفكار الغريبة وبعض الأمور وأنا مستغرب منه إلى آخر ذلك قلت طيب نجلس مع الولد نتكلم معه جاء الولد وجلس بين يدي كيفك يا محمد قال والله بخير محمد تعرف عربي الولد يعني من سنوات طويلة في الدنمارك وأكثر احتكاكه بالدنمركيين أكثر احتكاكه بالعرب قال نعم أعرف عربي لكن لا تتكلم في صحة أعطني شوية هيك وما هيك حتى أقدر أفهمك قل طيب يا محمد ايش المشكلة التي عندك قال انا ما عندي مشكلة انا عندي اسئلة بس لكن ابي عملها مشكلة قال ابوه الا انت عندك مشكلة وانت ملخبط رأسك وانت قل طيب اعصابك يا والدي دعنا نسمع الورد انت ماذا عندك قال لماذا ربنا خلقنا يسألني قلت خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والانس ليعبدون قال طيب ربي لماذا لم يستأذن منا قبل ان يخلقنا قلت كيف يستأذن منك أصلا أنت ما كنت موجود حتى يستأذن منك يعني حتى يستأذن منك لا بد أن يخلقك حتى يستأذن منك فتناقض هذا يعني كيف يخلقك بعدين يستأذن ستقول طيب ليش خلقتني عشان يستأذن الورد اللخبط أنا تخصصي أصلا في دراستي كل دراستي تخصصي يعني عقيدة وأديان فأحنا درسنا أصلا في الجامعة كيف تناقش الملحدين ودارسينها دراستك بدأت أناقشة بهالمناقشة. طيب أفرض أن الله كذا عقليا الولد ما هو راضي يستجيب طيب ليش الله شو بدي أنا ولا لأتعبني؟ أناقش أناقش تعبني. قلت طيب تعال جنبي هنا. قال شو بدك تعمل قلت ما بباكلك يعني. تعال جنبي. تعال بجانب. جاء الولد وجلس جنبي. قلت في نفسي هذا عنده جني دينماركي يبغى لنا نقرأ عليه القرآن نطلع الجني منه لا. فجاء وجلست جنبي، فوضعت يدي على صدره وقرأت عليه الآيات التي فيها تعظيم الله. قل أإنكم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 وعين وبدأت أقرأ الآيات التي في سورة الأعراف وغيرة من الآيات كلها في تعظيم الله عز وجل بدأ الولد ينتفض ويبكي قلت في نفسي سبحان الله كلها النقاش اللي ناقشته ولا نفع يعني يطحن الحب اللي في رأسه إلا بالقرآن فبدأ ينتفض ويبكي بعدها بعشر دقائق وقفت ترى خفت يموت بعدي وارضوني هنا <تصفيق> كنت واقف بقراءة وأرجع للرياض وأنسأله عند عيالك <تصفيق> قلت لها ليش بكيت لماذا بكيت قال ما أدري طيب ليش قال ما أدري ما أدري قل طيب ممكن أكمل قال إذا بدك قل طيب أكمل إلا بدي أبكمل قرآن هذا وبدأت أقرأ عليه تكملت سورة بدأت أقرأ عليه سورة الفاتحة وآية الكرسي مرارا بدأ ينتفض ويبكي وبكى حتى أبوه معنا فلما انتهيت وقفت قلت لها بقي عندك شيء في رأسك ليش رب خلقنا وما بدنا نسلق قال لا قلت كل الخرابيط اللي هنا راحت قال ايه كلها راحت قلت ليتك والله عندي في الرياض أجل ديك جلد لحد ما يروح اللي جلد لكن لحد الدنبرك حقوق إنسان وما حقوق إنسان وتعمل لنا قضية خلنا هادئين وما يا غريب خليك أديد قلت الان ما بقي شيء في رأسك قال لا قل طيب قم الآن وتوضأ وصل ركعتين وقام فعلا وتوضأ وصل ركعتين ثم لم نفقده في المركز الإسلامي معنا إلى آخر رمضان والله الحمد شوف بعظمة هذا القرآن نحن أحيانا سبحان الله لا نعطي القرآن حقه ولا, ولا نقف عند عجائبه يقول عبد الله مسعود عند عجائبه حركوا به القلوب يعني اجعلوا الناس يخشعون به ليست المسألة فقط ترداد لآياته دون أن يكون هناك بق بل يقف الإنسان فعلا